عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل فيما يرويه عن ربه عز وجل لأنه قال يا عبادي إني خرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوتوه فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطؤون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذا حديث. كنا تناولنا بعض ما يتعلق بمعانيه في دروس ماضيه وانتهينا عند قول الشارح رحمه الله في الكلام على مساله الدعاء وان الله سبحانه وتعالى حث عباده على ان يدعوه وان يلحوا في الدعاء وانه لا ينبغي للانسان ان يقول اللهم اغفر لي شيء وعليه ان يحزم وان يشدد وان يلح في المساله هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه ولذلك أمرهم بالدعاء وحثهم عليه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقد جاء في الحديث القدسي اذا كان ثلث الليل الاخر ينزل ربنا الى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه سؤله الى اخر الحديث وكله حث على الدعاء. وعلم الله سبحانه وتعالى عباده أساليب الدعاء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا واغفر لنا وارحمنا ربنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى غير ذلك من أساليب الدعاء التي علمنا إياه ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن من يدعوه يعطيه ويستجيب له وأنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم ولهذا يقول الشارح قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئ ولكن ليعزم المساله ويعظم الرغبه فان الله تعالى لا يتعاظمه شيء بل إنه سبحانه وتعالى إذا علم من العبد أنه ملح في دعائه فيستجيب له وإجابته تكون لها الأولوية ممن دعا دون إلحاح أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كل ذلك تعويد وتعليم للعبد أن يجعل الدعاء أكثر أنواع عبادته لأن الدعاء مخ العبادة بل إن الدعاء هو العبادة ولهذا إذا الح العبد في الدعاء كان ممن قدر الله تعالى قدره وعلم لله تعالى حقه قال وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عنده لا ينفد يعني أكسروا وألحوا واطلبوا ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى إذا سألتمه الله إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى لماذا لأنها أعلى الجنة وفوق الجنة وعرش الرحمن سقفها فمن سال الله هذه المنزلة كان قريبا من الله والعبد كلما دنا وقرب من الله كانت له مكان ومنزلة أعلى وأفضل وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عنده لا ينفد أو فإنما عنده لا ينفده شيء وإذا دعوتم فأعزموا وإذا دعوتم فاعزموا فإن لله ما لا مستكر علىه قال وفي بعض الآثار يعني التي نقلت من كتب أهل الكتاب ولذلك وصفها بأنها إسرائيلية أي منسوبة إلى بني إسرائيل يعني مما عرف من مسلمة بني إسرائيل يقول الله عز وجل أي غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم أي إن من فعل ذلك كان مخطئا ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات يعني بالغدوات يعني بالإصباح ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني فما ينبغي للانسان ان يسال الخير من غير الله جل وعلا من ذا الذي امل من ذا الذي املني لنائبه فقطعت به يعني من الذي قصدني في نائبه وفي مصيبه حلت به ونزلت وتخليت عنه هذا معنى فقطعت به او من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه او من ذا الذي طرق بابي فلم افتحه له أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني أبخيل أنا فيبخلني عبدي أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي فما يمنع المؤملين أن يؤملوني لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أملا لم ينقذ ذلك من ملكي عضو ذره فكيف ينقص ملك انا قيمه سبحانه وتعالى فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محاربي هذا ما جاء في هذه كتب ولا شك ان مثل هذا القول قول حق وأنه توجيه من الرب سبحانه وتعالى لعباده أن يخصوه بالعبادة وأن يتعلقوا به فيما ياملون وهذا القول وإن نقل عن بني إسرائيل إلا أنه حق وصدق ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ان ما يرد عن بني إسرائيل لا ينبغي لنا أن نرده كلا ولا أن نقبله كلا وإنما ننظر ما وافق ما جاء في ديننا وفي شرعنا وفي اسلامنا قبل الله وما خالف ما جاء في ديننا وفي شرعنا رددناه وما جاء مما ليس في ديننا ما يرده أو ما يقبله توقفنا عنه لأن بني اسرائيل أوحى الله إلى أنبيائهم وإلى رسلهم وهم إن حرفوا وبدلوا لكن ذلك لم يشمل كل ما جاء في كتبهم وإنما حرفوا منه ما استطاعوا تحريفه، وفي بعض ما نقل عن بني اسرائيل حق وصدق. فالمعيار في معرفة صدقه من باطله عرضه على ما جاء في ديننا وفي شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا شك إن هذا الدعاء موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقوله يعني في هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربي أخبر الله تعالى أنه لو جمع أهل السماوات والأرض أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لو أنهم توجهوا إلى الله وسألوه سأله كل إنسان مسالته التي يتمناها فإن الله تعالى لو أعطاهم لا ينقصه شيء من ماله أو شيء مما عنده في خزائنه سبحانه ولهذا قال لم ينقذ ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر إذا أخذنا الإبرة التي تخاط بها الثياب، هذه الإبرة المصنوعة من الحديد، والحديد من خصائصه أنه لا يمتص. لو أخذنا هذه الإبرة وأدخلناها في بحر من البحار، ثم أخرجناها، ماذا يحدث؟ أينقص شيء من ماء هذا البحر؟ الجواب لا، بل إن الماء الذي يتعلق بالابره بمجرد خروجه منها يرجع ويتقاطر الى البحر فلا يخرج من البحر شيء هكذا يخبر الله تعالى ان ما يعطيه للناس وما يعطيه للمخلوقات خاصه الانس والجن اولهم واخرهم كبيرهم وصغيرهم لا يؤثر في ملكه سبحانه وتعالى شيء خصوصا وأنه جل وعلا واسع العطاء واسع الفضل لذلك قال لا ينقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني ماذا ينقص من مائي؟ الجواب لا شيء لأنه سبحانه وتعالى ذو الفضل قال قوله ولم ينقذ ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر قال تحقيق لان ما عنده لا ينقص البتة يعني ابدا كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصور مثلا يعني شرب من البحر فإنه لا ينقص أو لا ينقص ماء البحر البتة ولهذا ضرب ضرب الخضر لموسى عليه السلام مثل هذا المثل في نسبة عملهما في نسبة علمهما إلى علم الله سبحانه وتعالى يعني أنه ما أحس به موسى عليه السلام من علم وما كان عليه الخضر من علم وقد أخبرنا الله تعالى من علمهما حتى إن موسى عليه السلام يندهش مما علم الله الخضر ومع ذلك يقول له الخضر إنما عندي من علم وما عندك من علم أشبه ما يكون بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر لو أن عصفورا وقف على البحر أو على النهر و. تلقم شيئا من الماء شرب بمنقاره ماء واكتفى هذا الماء الذي شربه هو لا يؤثر في حجم البحر ولا ينقص شيئا من البحر فقال له إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله الواسع هو هذا بهذا القدر وبهذه النسبة وبذلك الحجم والله واسع عليم وقد عرفنا ان الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث انه سبحانه لما اراد ان يخلق الكون بدأ بالقلم وقال للقلم اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة وهذا شيء من علم الله وعلم الله واسع أوسع من ذلك ولهذا يقول هنا قال ولهذا ضرب الخضر لموسى عليه السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عز وجل وهذا لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقصه، فمهما أخذ منه لم ينقصه شيء من لأنه يمده ما هو أزيد مما أخذ منه. وهذا طعام الجنة وما فيها أيضا هي دائما في المزيد كما ورد في الاثار أن العبد إذا اشتهى شيئا من ثمر الجنة تساقط عليه ثمرها ثم إنه يحل مكان ما تساقط بعث ما كان ما يدل على أن هذا الثمر في تزايد لا ينقص قال وهكذا طعام الجنة وما فيها فإنه لا ينفد كما قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقد جاء أنه كلما نزع السمرة عاد مكانها مثلها ورؤيا مثلاها فهي لا تنقص ابدا قال ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الكسوف ورايت الجنه فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهذا يدلنا على أن ما عند الله تعالى لا ينفد ولذلك لو أعطى كل إنسان مسألته لا ينقص ذلك من ملك الله شيء قال وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ولفظه ولو أتيتكم به يعني بذلك العنقود الذي أخذه من أو هم أن يأخذه من الجنة لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا وهذا الأمر قد يتصوره الناس أو يستغربون تصوره وليس بمستغرب وقد مر بنا في درس في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة غزوة تبوك ان الناس لما حل بهم الجوع وناخذ ما عندهم من من ومن اطعمه ارادوا ان يذبحوا رواحلهم كي ياكلوا ويدهنوا واستاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واذن لهم لكن عمر رضي الله تعالى عنه الهمه الله فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لو امر الناس بان يحضروا ما عندهم من بقايا طعام ويجمعونه في صعيد واحد ويتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي يسأله أن يبارك لهم في هذا الطعام وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع الناس ما عندهم تذكرنا الرواية أن الرجل يأتي بكف من بر وآخر يأتي بكف من ذرة وثالث يأتي بكسر من الخبز ومن يأتي بكف من تمر حتى إن منهم من جاء بالنوى وجمعت في نطع او في نطع كما ذكر صاحب شرح الحديث ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الطعام وبارك الله فيه كان عدد جيش اهل العسرة ثلاثة الاف كلهم تزود من ذلك الطعام ما ترك وعاء عنده إلا ملأه وفاض الطعام وأكل الناس كلهم وفضلت فضلتهم فإذا كان هذا شيء وقع في طعام الدنيا الذي يقوم على مبدأ الزوال والانتهاء فما بالنا بما عند الله تعالى مما اعده لعباده الصالحين في دار الخلود في دار تقوم على الخلود وعلى الاستمرار وعلى البقاء وما ذلك على الله بعزيز قال وقال وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود كما كان حيا لا ينقص منه شيء وقد يا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فيها ضعف وقاله كعب يعني المشهور انه من قول كعب الاحبار وروي ايضا عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه من قوله اي انه موقوف وكذلك الشراب يشرب حتى ينتهي او يشرب يعني الشارب يعني الشارب حتى ينتهي نفسه ثم يعود مكانه أي يعود الشراب كأن لم ينقص منه شيء قال ورؤية بعض العلماء الصالحين بعد موته بعد موته بمدة رؤية في المنام فقال ما أكلت أو فقال ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفت هذا ما قاله من رأى ذلك في المنام قال وقد, بي وقد بين في الحديث الذي أخرجه الترمذي وقد بينا في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه السبب الذي لأجله لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله وذلك باني جواد واجد ماجد ولا شك ان كل وصف وكل خله من هذه الخلال تدل على الكمال وتدل على الكرم وتدل على السعه وتدل على الفضل افعل ما اريد عطائي كلام وعذاب كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون وهذا مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومثل قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ولذلك لا ينفذ بل يزداد قال وفي مسند البزار بإسناد فيه نظر يعني أن الإسناد فيه ضعف شديد من حليب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال خزائن الله الكلام فإذا أراد شيئا قال له كن فكان فهو سبحانه اذا اراد شيئا من عطاء او عذاب او غير ذلك قال له كن فكان فكيف يتصور ان ينقص هذا وكذلك اذا اراد ان يخلق شيئا قال له كن فيكون كما قال سبحانه وتعالى في حق عيسى عليه السلام إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قال وفي بعض الآثار الإسرائيلية يعني المنقول عن بني إسرائيل قال أوحى, أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام يا موسى لا تخافن غيري ما دام للسلطان وسلطاني لا دائم لا ينقطع واذا كان سلطانه سبحانه وتعالى دائما لا ينقطع اذا فلا ينبغي لموسى ان يخشى قط ولا ينبغي لغير موسى ان يخشى قط اذا علم ان سلطان الله هو الباقي وانه دائم فعليه ان يعتمد ويتوكل على الله يا موسى لا, تهت لا تخافن غيري ما دام لي السلطان وسلطاني دائم لا ينقطع يا موسى لا تهتمن برزقي أبدا ما دامت خزائني مملوءه وخزائني مملوءه لا تفنى أبدا يا موسى لا تأنس بغيري ما وجدتني انيسا لك ومتى طلبتني وجدتني يا موسى لا تأمن مكري ما لم تجز السراط إلى الجنة بل إن مما يذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه يقول إنني لا آمن مكر الله وإن وضعت احدى قدمي في الجنة وإنما تطمئن النفس بعد أن يدخلها لأنه لا ينبغي أن يامن الناس مكر الله والله تعالى يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال وقال بعضهم يعني نظم هذا المعنى شعرا قال لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكافي والنون يعني الخزائن يهب الله منها لقوله كن فيكون وقوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم هذا آخر ما جاء في هذا الحديث المبارك في هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى منبها العباد يعني إن الأعمال التي تقومون بها في الدنيا من الطاعات ومن العبادات لا تظنوا أن الله تعالى يفيد منها أو أن الله سبحانه وتعالى تنفعه ولا تظنوا أن المعاصي تضره بل إنه سبحانه وتعالى يحصي لكم هذه الأعمال ولهذا خلق لكل إنسان يوجد على هذه الدنيا أوجد له ملائكة تحفظه وملائكة تسجل عليه مما يدل على أنه سبحانه وتعالى يعني معنيٌ بامر احصائي اعمال العباد لهم حتى يوفيهم اياها ولا يظلم احد عند الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا قال يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها يعني انه سبحانه وتعالى يحصي اعمال عباده ثم يوفيهم اياها بالجزاء بالجزاء عليها وهذا كقوله تعالى يعني مثله جاء في كتاب الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اي بعد الاحصاء وبعد التدوين والتسجيل والكتابة ومثله قوله سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد اي كل ذلك مسجل ولهذا يقول يقولون ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا ايه الا احصاها هم يعجبون الواحد منهم ربما تخطر له الخاطره وربما تقع له الحركه واذا به يجدها مكتوبه مسجله ولهذا قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها قال الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ومنه قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أيضا محضر لكنها لما كانت تحب الخير تتمسك به وتركن إليه وتجعله حجة بين يديها من أجل أن تتكسب به وأما السوء فتتمنى أن لو أسقط وحذف ومحي ولذلك يقول تعالى عن ما يرونه من سوء وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا يعني زمن بعيد بحيث انه يتناسى لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى ومثله قوله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه كل هذا يدلنا على أن الله تعالى يحصي, أو يحصي لبني آدم أفعالهم للناس المكلفين الإنس والجن وقوله في هذا الحديث ثم أوفيكم إياها هنا من المعلوم ان الانسان اذا توجه الى الله تعالى بالعبادة او توجه الى الله بالسؤال فتارة تكون عبادته وسؤاله سؤال طلب وتارة يكون الدعاء دعاء ذكر اما دعاء الذكر فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه له ويجازيه عليه يوم القيامة وأما دعاء المسألة دعاء المسألة فهذه جاء في الخبر أن الإنسان يعامل فيها بواحد من ذلات إما أن يستجيب الله دعاءه ويحقق له طلبه ويرى ثمره دعائه بين يديه وإما أنه يدعو ويسأل الله لكن لا يجد الجواب ولا يرى أثر السؤال وهذا كما جاء في الحديث له وجهان وهناك امران يحاسب بهما العبد فاما ان يصادف هذا الدعاء الذي يتوجه به العبد الى الله ويساله يصادف ان بلاء ينزله الله تعالى على هذا العبد قد قدره يصيبه فيصادف هذا الدعاء ويلتقياني وكما جاء في الحديث يتصارعان الى يوم القيامة الدعاء يرد هذا القدر وذلك البلاء وفي هذه الحالة يكون الدعاء للعبد أنفع مما لو اجيب بما دعاه لأن صرف السوء قد يكون أنفع من حصول المنفعة. وأما الأمر الثالث فإن الله تعالى يدخر للعبد ثواب هذا الدعاء إلى يوم القيامة فيوفيه إياه يوم القيامة فيكون ثواب دعائه له يوم القيامة أنفع مما لو أن الله تعالى أجابه بما يحد يدرك العبد أثر ذلك يوم القيامة أما الكافر فمن المعلوم أن الله لا يقبل منه دعاء ولا يستجيب له لكن قد يأتي من الكافر بعض العمل الذي يعود على الإنسانية بالمنفعه فهذا الله تعالى يثيبه عليه لكن في الدنيا وفي الغالب أن أهل الكفر أن الكفار إذا أحسنوا وعملوا في الدنيا إنما يريدون ثوابهم في الدنيا ولذلك لو سالت اي شخص ممن قدم للانسانيه عملا خيرا ما لا تريد من وراء ذلك يقول اريد الشهره اريد ان يعرف الناس اني بذلت الجهد اريد ان انعم باثر هذا المخترع وهذا المكتشف ولذلك الله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ماذا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لأن هذا قائم على مبدا العدل ولا يظلم ربك احدا لكن هل لهم في الآخرة شيء لا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون لأن الأعمال عندما عملت منهم لم تكن مقصودا بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخر لذلك يذابون عليها في الدنيا أما المؤمن فإنه عندما كان الآخرة هدفه لذلك ادخر الله تعالى له ذلك العمل في الآخر قال قوله ثم وفيكم إياها قال الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة كما قال تعالى وانما توفون اجوركم يوم القيامه قال ويحتمل ان المراد انه يوفى عبادته يوفي عباده جزاء اعمالهم في الدنيا والاخره كما في قوله تعالى من يعمل سوء يجز به وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بان المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة فيوفون أجورها وأما الكافر فإنه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته لأنه إنما خالف فيما أمره الله وتدخر له سيئاته فيعاقب بها في الآخرة قال وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر فالشر يجازى به مثله أو مثله من غير زيادة الا ان يعفو الله عنه والخير تضاعف الحسنه منه بعشر امثالها كما قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها بل ان العشره قد تضاعف الى سبعمائه الى اكثر من ذلك وموجب المضاعفة إنما هو الإخلاص لله في فعلها وأداؤها على الوجه الذي أمر الله فإن اجتمع فيها الصحة والإخلاص ضاعفها الله سبحانه وتعالى للعبد والله يضاعف لمن يشاء وقد ضرب الله المثل في ذلك بقوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فسبعة في مئة بسبع مئة. ثم قال تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عنه قال إلى سبعمائة ضعف إلى اضعاف كبيره لا يعلم قدرها إلا الله كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قال وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يقول إشارة إلى أن الخير كله من الله فضل منه على عبده من غير استحقاق من غير استحقاق الله ولذلك عليه أن يقابل هذا الخير بأن يحمد الله وحمده لله يستوجب زيادة ذلك الخير كما قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لازيدنكم لئن شكرتم لازيدنكم قال والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه كما قال عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال علي رضي الله تعالى عنه لا يرجون عبد لا يرجون يرجو عبد الا ربا ولا يخافن الا ذنبا فالله سبحانه اذا اراد توفيق عبده وهدايته اعانه ووفقه لطاعته فكان ذلك فضلا منه واذا اراد خذلان عبد وكله الى نفسه وخلى بينه وبينها فاغواه الشيطان لغفلته لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه وكان امره فرطا وكان ذلك عدلا منه سبحانه وتعالى فان الحجه قائمه على العبد بانزال الكتاب وارسال الرسول فما بقي لاحد من الناس على الله حجه بعد الرسل فقوله بعد هذا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كان إن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة التي عجل له في الدنيا يعني ثوابها كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ويكون مامورا بلوم نفسه على ما فعلت به على ما فعلت يعني النفس من الذنوب والتي وجد عاقبتها في الدنيا كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة